انشروا البشرا جميعا وانثروا اغلى الورود وارفعوا التكبير دوما واحتفوا احلى نشيد انشروا البشرا جميعا وانثروا أغلى وارفعوا التكبير نشيد فاستبشري قد تعدين تعد في أرضنا أحفاد قد تعدين الحدود لم تعد في أرضنا رسم أحفاد القرود أمتي فاستبشري قد تعدين الحدود لم تعد في أرضنا رسم أحفاد القرود وانشروا البشرى جميعا و التكبير و ابتف احلى و التكبير دوما و